مولد اا مدن مبتهجة دنيانا مبتهجة دنيانا حلق مزينتنا بالسهرة ويانا وي السهرة ويانا والخير عم يعلينا عدريك هادينا والخير عم يعلينا عدريك هادينا والذو فرحتنا وَيَانَوِي زَمَاوِيَانَا طَط طَط علي فحل الفحول والله محتار الوصف عن الشيكون ndi tukun Wab mowlidak hidar Tihla liyali ni Tihla liyali ni Kul muhf khayi hvar Safih ayadini Safih ayadini Wulkhair amma aliyani Wubhutretak hadini Wulkhair amma aliyani Wutthum farhatini Wuzhahra wiyani Wuzhahra والدوم فرحتنا والزهره ويانا الزهره ويانا ولد اقم مدنا وتهجه دنيا لي تهجه دنيا هل زينتنا الزهره ويانا وي الزهره ويانا والخير عم علينا عدريتك هادينا والخير عم علينا عدريتك هادينا والدوم فرحتنا Zahraoianne, Zahraoianne, Zahraoianne Kiddun farhatne, Zahraoianne, Zahraoianne Zahraoianne, Zahraoianne Zaniy imma lhasan qirul alaq Yalli min tabha al-qram wabni al-qram Loi zora لو يزور الضح عنا ما ينام ما بدي قال اليوم منهج للسلام لليوم, من لليوم ديوان يكرم القطاره يا مو مخطاره والكرام عنوان لي يسمع اخبار لي يسمع اخبار والخير عنا علينا عترتك هادينا والخير عنا علينا عطرنا تك هادينا والثم فرحتنا والزهره ويانا والزهره ويانا والثم والزهر فرحتنا والزهره ويانا والزهره ويانا ولد امدنا بتهجه دنيا لي بتهجه دنيانا الله بنا حتى نتقعد هادينا والخير عم علينا حتى نتقعد هادينا والذو فرحتنا السهره ويانا وي السمره ويانا بالذو فرحتنا السهره ويانا وي السمره ويانا طقط طقط اوه يد الزوار من كل النلا رابه ماش بيصير للصاب البلا منهم متلينا لهاي المنزله منهم متلينا لهاي المنزله نتعنى ونزور ونقبل ترابك ونكبن ترابك جنت برك بنوره و <سؤال> ناقف او ناقف <نواجه في> ببابه <سؤال> و <نواجه في> الخير <سؤال> عمي علياني لي عترتك هاديني <سؤال> والخير عمي علياني لي عترتك هاديني <سؤال> يودون فرحتني والزهرة وياني و الزهرة وياني يودون فرحتني يودون فرحتني يودون فرحتني و وياني فورد تجديانه <تصفيق> بيك <تصفيق> زين العباد هالعيال اللي بيطافوا بالبلاد وجهي زيد فخر يوم العناد انا بالكرار بيام الجدال راد علي معلي زين العباد هالعيال اللي بيطافوا بالبلاد وجهي زيد انا بالكرار بأيام الشدات انا بالكرار بأيام الشدات الحق مسيادتنا يا علي نمشيها يا علي نمشيها ورايتنا رسالتنا ابدا من نبديها ابدا والخير عمنا علينا وبعثرتك هادينا والخير عمنا علينا وبعثرتك هادينا والتم فرحتنا والزهره ويانا الزهره ويانا والتم والزهر فرحتنا والزهره ويانا والزهره ويانا والزهر بدا متننا بتهجه دنيانا بتهجه دنيانا زينتنا multimass si po Jazaino, mulania, pid vigoso say, sugnocissimi taikuda, 었는데 Gesi w mailhe 185, maolia, guhamael, tugast eikuda, kuikia, kukia, kuikia, kast coruksua, kawихa, سجل ع السطار هذا آخر هم إمام المنتظر كينا بمرنصير لو قاموا حضار بلقهم ويا يرد من السفار يلتعدوا يا ع السطار هذا آخر هم إمام المنتظر كينا بمرنصير لو قاموا حضار بلقوم ويا يلدن السفا المهدي شيعتنا قرت بين علينا بين علينا من قتلنا سيادتنا دحر عادينه دحر قاعدينه والخير عم علينا وبعثرتك هادينه والخير عم علينا بعثرتك هادينه والدم فرحتنا والزهره ويانا والزهره ويانا والدم طرحتنا والزهره ويانا والزهره ويانا والزهره ويانا مولد ائمتنا تهتدي دنيانا بي زينتنا والزهره ويانا والزهره ويانا الخير عم علينا عدريتك هدينا الخير عم علينا, علينا والتوزيع الفني محمود الشمري واحمد الشمري بالزهره ويانا بالدوم فرحتنا ويانا والزهره ويانا بقلم الشاعر الحسيني سيد سعد المحمد اداء, أداء الرادود الحسيني علي أبو سماو